بسم الله الرحمن الرحيم يا اج جهنم صدقوا ربكم الذي منه واحدة وطلق منها زوجها وغسلوا من ما رجالا كثيرا ونشاء واتقوا الله الذي تشاء إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا وَآتِلْ يَسَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَجَّلُوا الْخَبِيسَ بِالصَّيبِ وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان عبدا كبيرا. وَإِنْ خذتم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طاب لكم من النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خذتم أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ذلك ادنى ان لا ألا تعوني وات النساء قد قاتهن مثله وان قبل لكم عن شيء منه من فَقُولُوا هُوَ الَّذِي أَمَّنَ وَنَزَّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ وقولوا لهم قولاً محروفاً وابتلوا اليتاما حتى كذا بلغوا حتى اذا بلغ من كعصه انجتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اذ كان غنيا ومن كان غنيا فليستأكف ومن كان فكيرا فليكن بالمحروف فإذا دفحتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفاجوا الله حكيبا للرجال نصيب مما ترث الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترث الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمشاكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليقشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية انبعا فانخافوا عليهم فليدقوا الله وليطولوا قولا سبيدا إما الذين يأكلون أموالاً يتامى ظلماً إنما يأكلون في بطولهم ماراً وسيصلون شعيراً يرشيكم الله في أولائكم مثل عور الأنسين وإن كن من شاء طوقتنا شيء فلهم سلسى ما ترس وإن كانت واحدة فلها ولأبوا لكل واعد منهما السدد مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد كان له إخوة طلق منه الشدث من بحث وحية بها وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان علما حكيما ولكم ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم مولد فإن كان لهم مولد فلكم ربع مما تركوا من بوصيه يوحين بها اودين ولهن الربح مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن مما من بحث وسهية ترسون بها أغزين وإن كان رجل يورث كلالسا أو انرأة وله أب أو أخص فلكل واحد منهما فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء مِنْ من بعد وحية, أو وحية من صدها أو جيم ويره ضار اللَّهِ الله والله علم الحليم تلك حدود الله ومن يفعل الله ورسوله يدخله جنات تجره تحتها الأنهار قالبين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يحفر الله ورسوله ويتعز حدوده ويدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهي والأكيد الفاقشة من شائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأنشفوهن في الظنوث حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم مشجيلا والذان يأتيان فآلوهما فإن تابع أخلحا عنهما إن الله سنة وعبا رحوما التوبه على الله الذين يحملون السوء بجلاله ثم يتوبون من قريه فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليس جد ثوبة للذين يحملون يَا حتى إذا حضر إِلَىٰ الموت قال الْمَوْتُ ۖ قَالُوا ولا الذين يموتون وهم وَهُمْ لهم عذابا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لما آتيتموهن إلا أن يأسين بفاحشة مبينة وعاشروهن المحروف فإن ترهدوهن فعشا يكرهون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي وات فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه برهانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد حضى بحضكم الى بحضكم وأخذنا لكم نساقا غنيما ولا تنسحوا ما نفح آباءكم من النساء إلا ما قد اُمَّنْ كان فَأُجِئْتُ وَمَنْ وشاء شهيلا جَمِيعَنَا عليكم ﴿٥﴾ أماتكم وبناتكم وأخواتكم وحماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات القبط وأماتكم التي أرزقناكم وأمهاتكم التي أرضى لكم وأخواتكم من الربعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حذوركم من نسائكم التي I come فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائم أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُصْفَ نَكِنًا مِنْ نُشَاءِ إِلَّا ما مَلَكًا أَيْمَا كِتَابَ اللَّهِ عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبدعوا بأموالكم محسنين غير مسافحين سمتعتم جهيد هم فآتوهن أجورهن فريطة ولا جناء عليكم كما تراضيتم جهيد من بعض الفريطة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَجْتَازْ مِن كُمْ طَوْلًا أَيَّامٍ عَلَى قَنَاتِ مُؤْمِنَاتِ فَإِنَّمَا مَلَكَةً أَيْمَانُكُمْ cho mai ايمانكم cách anh mà một cũng lưu và من em فَإِن كَانُوا نَذِئِي أَمْ يَنُونْ مَا أَتَيْنَا غير مسافحات ولا الْخَالِصِ وَنَاتِ الْمُغَيْرِ إِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَكُ فَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ مَنِقْتُمَا عَلَى الْمُحْطَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ خَشِيَ وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله من بدن لكم يسمح من الذين من قبلكم ويسوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يجوب عليكم ويريد الذين يستجعون أن تنينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخصف عنكم وظلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاوةً عن كراض منكم وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُشَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَانِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْطَنُشْ مِنْهِ نَارًا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتمه كغائر ما تنهون عنه نتنفل عنكم سيئاتكم وندخيكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بحضكم على بحض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنشاء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ألمانكم فآتوهم نصوبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال طواهون على النساء فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قالتاك الحافظة للويد بما حفظ الله واللات يتخافون نشوزهن فعلموهن وانجروهن في المواجع واضلبوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إِنَّ الله كان عليًا وإن حذوا انشطاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إسلاحا يوسق الله بينهما إن الله كان ممن كن يرو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين رب كل القربى والمساكين والكاره القربى والجار الجنب وصاحبه الجنب غبر السجين وما ملكت ازمانكم إن الله لا يحب من كانه <سؤال> فقورا الذين يبقرون ويأمرون وَأَعْتَدْنَا لَكُمْ عذابا مهينا ومن يكن الشيطان له قيدا فشاء قليلا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم قوم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقا لذلك وان تك حسنة يضاعفها ويؤمن من لهم أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئناه تعالى هؤلاء شهيدا يومئذ يوجد الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حبيثا يا أيها الذين ربوا الشناس وأنتم شكارا حتى تَقُومُونَ ما تقولون ولا جنبا إلا عابر جهيل حتى كُنْتُمْ مرضى سفر أو جاء أحد منكم من أَوْ أو لا مشتم النساء فلنجدوا ماء فتيمموا شعيدا طيبا وزيمموا طعيدا طيبا فامشحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ الله كان عفوا رفورا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُنَٰزِعُونَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ يُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ أحلم وكفى لله وليا وكفى لله نصيرا من الذين هادوا يحرقون الكلم عم واضعين ويقولون سمحنا وعشنا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألف سنتهم وضحنا في الدين ولو أنهم قالوا شمعنا وأطحنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولا شد الله بطفرهم فلا يؤمنون إلا قهيلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا ما معكم من قبل أن نقمس وجوها فنرز على أجبالها أو نلعنهم كما لعبنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر ان ركبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يحرف بالله فقد اترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكوا بل الله يزهد من يشاء ولا نفلمون فزيلا انظر كيف يفترون على الله تذب وتفى به غتما أَلَمْ تر إلى الَّذينَ الذين نَفْيًا نصيبا من الكتاب يؤمنون وَقَالُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا هَٰؤُلَاءِ أَنَسٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا كَأَنَّهُمْ بل عن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نصيرا أم سدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فقد آتينا يا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فَأَمَّا مَنْ آمَنَ لِهِ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَنَّةٌ وَكَفَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ نارا كلما نضجت جنودهم بذلناهم جنودا غيرها ليروك العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجن من سطحها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهنة في ندخلهم ظلا غليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الماس تحكموا بالعدل <تصفح> إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ <عمّا> بِإِنَّ اللَّهَ <جهد> ان الله كان اللَّهَ <Ya> فأزحتم في شيء فردوه أولى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروا وأحسن ألم تر إلى الذين يجهمون أنهم آمنوا بما يقنزل إليك وما يقنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا وقد امروا ان يشكروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قول لهم تعالوا إلى لَن يَنفَعُ الدُّعَاءُ عِندَهُمْ وكيف هُمْ يُنصَرُونَ فَأَنْتَ يُفْتَحُ لَهُ أيديهم ثم جاءوا فيحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين الله ما في قنودهم فأخذ عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما رسولنا من رسول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم جاءوا فقد تغفروا الله اغفر <تغفرنا> لهم الرسول وجدوا الله ولا وربك لا يؤمنون حتى يحسموك فيما شجر بينهم ثم لا يجزو في انفسهم حرجا ثم <تصفح> <أم> لا يجد في أنفسهم أرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو فَأَنُؤْثِرُ إِلَّا قَنُومُهُمْ إِنَّهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانُوا خَيْرًا لَّهُمْ وَإِذَ لَقَيْنَاهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ ولهديناهم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا وحسن أولئك رفيقا ذلك مِنَ من الله وتفاج الله عليما يا ايو هل لن تن خذوا حظره فذكروا باثا او قتلوا جميعا واذنكم لمن نيب ان ماذا ان مسيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم وَلَئِنْ أَخَابَكُمْ فَطْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ فَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَسَّتُمْ يَا لَيْتَنِكُمْ جُمَعُهُمْ فَأَخُوذَ فَوْزًا عَظِيمًا من يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في الله يغلب فسوف عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلم من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية والأهلها ربنا اخرجنا من هذه القريه الظاهر امسها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك مصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصاغر فقاتلوا اولياء الشيطان ان كنتم شيطان كان ضعيفا ألم تع إلى الليل قل لهم فلما كتب عليهم القتال إذا طريق منهم يخشون الناس فخشية أو أشد خشية وقالوا ربنا لم تتفت علينا انكسان غولى أصفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا ضميل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلموا مفشيلا أهلما تكونوا يجربكم الموت ولو كنتم في برود سيدا وإن تسبهم أسمأت يقولون هذه من عجب الله وإن تسبهم سئأت يقولون هذه من قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يتاجون حديثا ما تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ تَنَزَّلَ من يطع الرشول فقد أطعب الله ومن سولى فما أرسلناك عليهم حكيوا ويقولون صاعت فإذا برجوا من عندك يتطائف منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأحب عنهم وتوكل على الله وتفاه الله وسيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا وإذا جاءهم أهر من الرياض أم أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإناء الامر منهم لعلمه الذين يستمدقونه منهم ولولا قضى الله عليكم ورحمته لن تبعتم الشيطان إلا قليلا فقط في سبيل الله لا تكلف إلا نفكة وأرض المؤمن عشى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد سنتيلا من يشفق شفاعة حسنة يكون له مصيد منها ومن يشفق شفاعة سيئة يكون له كتل منها وكان الله عَلَى كل شيء مقوسا وإذا خذيتم بتحية فأيوا بأحسن منها أورزوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حزيزا فما لكم في المنافقين اتَّخَذُوا إِذَا غَلَبُوا قِرْطَشًا بما قَوْمًا قَالُوا أن مَا من أضل الله بِالَّذِي نُفِرُّ مِنْهُ وَلَا نُؤْمِنُ بِالَّذِي ودوا لو تشكرون كما تقروا فتكونون شواء فلا تتقلوا منهم أولياء أحساه هاجروك فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساكم أو جاءوكم حفر السجورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو جاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم này cũng فلم يقاتلوكم con cùng và فما gian الله لكم عليهم có ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما يرزوا إلى الجسنة أنسسوا فيها فَكِلَنَّ لم يَحْزَنُ قَوْمٌ وَيُرْهَقُونَ السلم سَلَمًا وَيَقُولُونَ أَنْ جِيئُهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قصآ وَمَنْ قتل مُؤْمِنًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ قَتَلَ مُؤْمِنًا وَجَاءَ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ فإن كان من قوم عجو لكم وهو مسلم فتح رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم محساق فجية مسلمة إلى أهل ودية إِلَى إلى أبي وتخير رقبة مؤمنة فمن لم يجد طيان شهرين متذابعين ثوبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يطفل مِنَ متحمدا سيجاقه جهنم طالبا فيها الله وَعَدْنَا وَعَلَمَهُ وَأَعَذَّ لَهُ عَذَابًا مُّقِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ في شبيل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبزغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغاني كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تحملون خبرا لا يشتهي القائدون من المؤمنين غير أول الضرن والمجاهدون في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين لأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عَظِيمًا درجات منه نَزَّلَ عَلَى وكان الله وَلَمْ رحيما لَّهُ الذين قَيِّمًا الملائكة بَأْسًا أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستعف في الأرض قالوا ألم تكن lá الله nhàân và فيها فأولئك phíaơ جهنم sẽ mất إلا المستضحفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهسدون سبيلا وَقُلَ عسى الله عِنْدَ اللَّهِ عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ في, يجد في الأرض كثيرا وجعل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدره الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْتُرُوا بِنَفْقُنَاتِ إِنْ خِذْتُمْ أَنْ لكم الذين كفروا إن الغافر لكانوا لكم عزوا مبينا وإذا كنت فأقمت قال تفلتكم فائفة منهم ما كانوا فإذا فليكونوا من وراء وُكُم وَالْتَصِفَا إِذَا شُنَّتْ طُفَاً نَصْنُو فَيَصْنُو مَا كَانَ chỉ الذين là لو đầu عن na anhأَ sẽ عليكم cùngm em ولا ذناح عليكم إن كان بكم أذى من مضر أو كنتم مرضى أن تضعوا إِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِمًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ فَازْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُودُكُمْ فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موثوسا ولا تنمو في القوم ان تكونوا لَمُون فَإِنَّهُ يَنَامُونَ فَمَا تَأْنَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يرجون. كتابا للحظ لتعهما بين الماجد ما أرى كالله ولا تقل للخائل خسيلا ان الله كان غفورا رحيما ولا تجاهل عن الذين يقتلون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا حكيما لا يسترقون من الناية ولا يسترقون من الله وهو معهم إن يبيدون ما لا يرضى لنا القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة في الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن زاد الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وشيلة. ومن يعمل أَن أو يغلل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن وكان الله عليما حكيما ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرنبه بريئا فقد احتمل بلسانا وإثما مبيئا ولولا فصّل الله عليك ورحمته لهم نصّابة منهم أن يبلوك وما يبلون إلا أنفسهم وما يظلم من شيء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 لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فشوفا من أجرا عظيما ومن يشاق في الوزول من تبع غير الشديد المؤمن واله ما تولى ونصلي جهنم ما وشأنا في الله ما يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً من إن يجعون من جوله إلا إلاثا وإن يجعون إلا شيطانا مجيزا لعنه الله وقال نَنْتَظِرًا من عبادك تَنقُبًا مَضْرُوبًا وَلَئِنَّ لَنَا لَغُونٌ وَلَكُم مَن وكن انا انان امعان الشيطان وليا من نور الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محرصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جمات سجر فيها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله وَمَنْ ومن أصدق من الله كل من سر ولا من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يحمل من الصالحات من زجال أو أنسى وهو لا ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو مسلم وسبع من لذ إبراهيم حنيفاً وانتخذ الله إبعى المخدر من نفسه والله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء chỉ của yêuĩ uần trong وعصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اشتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وَالسَّمَاءِ الله وَمَا بَثَّ ولله ما في السماوات وما في خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ قُلْ يرهبكم مَا الناس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 وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا قولوا قولوا قولوا قولوا شهداء لله ولو على <تصفيق> إن يكن غنياً أو فكيراً فالله أولاه ما فلا وإن فإن الله ساره ما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآغل فقد ضل قاموا إلى ولا تقام الشمس لا يرون الناس ولا يرون الله سبت منهم ذا قن غنيه فبما نقضن ذاقهم والكفرن بآيات الله وقسلم بحق وقولهم قلوبناه بل قدر الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وَاخْنُ عَلَى مَرْيَمَ بِنْتَ قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صنبوه ولا شبه له وإن الذين اقبله فيه لفي من ما لهم به من علم إلا اتباع برطعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن أغل الكتاب إلا لا قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شيدا فبظلم من الذين هادوا حرم لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واقليهم الربا وقدوه عنه واسلم اموال الناس وَأَقْذَدْنَاهُ للكافرين منهم عَلَابًا أَلِيمَةً لَأَنِّي رَافِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْحَافِظُونَ والمؤسون الزكاة والمؤمنون بالله وأنهم من الآخر أولئك وَأَوْحَىٰ أَنَّ إِنَّ نُوحًا وَالَّذِينَ يُذْكَرُونَ وَأَوْحَىٰ أَنَّ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَعِشَاءَ اباط وعيسى وانيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا له مجذورا ورسلا قد قصصناهم عليكم قبل ورسلاً لن نقصرهم عليك وكلم الله موسى تسليما رسلاً مبكرين يكون على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما ان بعلمه والملائكة بالعلم والملائكه يجتهدون الله شهيدا ان الذين دفعوا وصدوا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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يشيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وكل تشكروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا أهلا الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق اسم المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه القى الى مريم وروح منه فامروا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تقوم أن رجلكم إنما الله إلا هو سبحانه أن يتود له ولد له ما في كماوات وما في الأرض وكفى الله رسيلا لن يستنفى المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يَنصُرُكَ عن بَذْلِهِ وَيَذْكُرُ فَضْلَكَ سُرُورًا إِلَى